واضح كلما قوي إيمانك بالآخرة كلما هانت عليك الدنيا يعني كلما لذلك تجد أزهد الناس بالدنيا الأنبياء أزهد الناس نعم أحسنت من شموك دائم أزهد الناس بالدنيا الأنبياء ثم من تبعهم وتجد أكثر الناس تمسك بالدنيا المفلسون في الآخرة أهل الكفر كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لذلك لا يمكن أن يعالج الشوق إلى الدنيا والتمسك بها بمثل التشوق إلى الآخرة كذلك سواء بسواء اللذة حال المعصية هذه العلماء بن القيم تكلم عن هذه المسألة قال أن الذين يعني تعلقوا بالدنيا على الآخرة من شبههم قالوا أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة نقد يعني حاضر يعني أنت لما أبيعك الآن اقول لك انا سابيعك الان هذا الجهاز ب 500 ريال نقد او اقول لك سابيعك هذا الجهاز ب 500 نسيئه يعني بعدين اعطيك اياها ماذا تقدم تقول لا انا ب نقد لو قيل لك ابيعك الجهاز ب 400 او 300 نقد او ب 500 نسيئه تقول لا انا ب 300 نقد ولا ابي 500 نسيئه صح ولا لا ليش لان النقد حاضر النقد حاضر والنسيئه مؤجله يقول ابن القيم أن أهل الدنيا يقولون أن الدنيا نقد والآخرة نسية يعني الدنيا لذتها نقد موجودة يا أخي الآن كأروح الآن أطلع بنت وأنا من وياها الآن يا أخي أشغل أغنية وأرقص الآن الامبساط والراحة موجودة لكن الآخرة متى متى؟ يعني متى كم بعيش وكم بجلس في القبر وكم بجلس في المحشر وبعدين أتنعم في الآخرة أنا بالآن أمشي شغلي وأخلص فالدنيا نسية النقد والآخرة نسيئة فكلما قوي إيمانك بالنسيئة إن النسيئة مثل النقد عندك كلما زهدت في الدنيا كذلك لذة المعصية واللذة التي تعقب ترك المعصية اللذة المعصية هذه نقد موجودة حاضرة لكن اللذة اللي بعد المعصية ما ذاقها ما حذقها من ذاقها الذي يذوقها هو الذي يترك المعاصي لله لكن اللي ما يترك المعاصي لله ما يذوقها ما يحس بها أبداً لذلك بعض الناس يقول يا أخي أنت جربت ترك المعصية لله، أنت جربتها، كل شيء جربته، جربت, جربت عصية الثوكيين، وجربت ال وجربت تركوب الخيل، وجربت هل جربت ترك المعصية لله؟ هل جربت ترك المعصية لله؟ جرب ترك المعصية لله وشوف كيف تكون اللذة والراحة والسرور تكون لذة في العبادة حتى إنك لو قيل لك الله بكيت يعني من من اللذة التي عندك حتى إن قلبك يصبح مثل قلب الطير من الشوق والفرح بما عند الله سبحانه وتعالى حتى أنك يكبر في عينك الصغير مما يستصغره الناس ويعظم في عينك الصغير مما يستعظمه الناس واضح؟ هذه هاتان اللذتان لذة معجلة ولذة مؤجلة لذة معجلة ولذة مؤجلة أكثر الناس يتهافتون على لذة المعجلة ما المشكلة عند الذين يقعون في الشهوات أن يكسب اللذة العاجلة، لا يريد اللذة المؤجلة، لا يريد اللذة المؤجلة، وهذا الذي يجعل كثير من الناس لا يستطيع أن يترك الغنى، ولا يستطيع أن يترك العلاقة المحرمة، ولا يستطيع أن يترك الربا، ولا يستطيع أن يترك يعني النوم من أجل أن يصل صلاة الفجر، ما يقدر هذه لذة عاجلة. مع أنه لو قام وتوضى وذهب للمسجد رجع ونام بنومه لا يمكن أن تساوي يعني لا تساوي يعني لذ لحظة من لحظات نومه التي نام بها عن صورة الفجر واضح لذلك تجد أن اللذة التي تعقب المعصية هذه لذة قليل من ذاقها قليل من ذاقها ومن ذاقها لم يعترض بها عن غيرها لم يعترض بغيرها عنها أبدا واضح شباب فدائما الشباب إذا عرضت عليك أي فتنة اعلم أنك بين أمرين لذة عاجلة ولذة آجلة أي فتنة وليكن دأبك وطريقتك طريقة يوسف عليه السلام أنا دائما أقول يا شباب يوسف عليه السلام هل حينما رفع بهذا ش... بهذا الرمز رمز عفة وعف هل يعني هذا أن الأنبياء لم يفعلوا ما فعل يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام الأنبياء كلهم يعني أصحاب عفة وشرف واضح شباب الأنبياء كلهم أصحاب عفة وشرف يعني ما في أحد منهم زنى ما في أحد منهم وقع النبي ما صافح امرأة قط ما صافح امرأة قط جميع الأنبياء عف وعذين وشرفين لكن ما هو السر في الإشادة بيوسف في, في هذا الموقف؟ إن هذا الموقف موقف انتصار عند المزاحمة يعني أنت منتصر أي واحد ما زنى يعني في ناس من أجدادنا ما زنوا في أمهاتنا وجداتنا ما زنوا ما وقعوا في هذه الأمور في نساء إلى الآن ما تفكر في الزنا عفيفة لكن أين أين أين يكون الرفع؟ متى تكون الرفع؟ متى تكون الرفع, متى تكون الرفع؟, متى تكون الرفع يا شباب؟ تكون الرفع عند المزاحمة الانتصار عند المزاحمة واضح يا شباب احفظوا هذه الكلمة الانتصار عند المزاحمة كيف الانتصار عند المزاحمة يكون هناك داعيا داعي يعني يدعوك إلى الفاحشة وداعي يدعوك إلى ترك الفاحشة يعني أنا متزاحم يعني واحد مثلا افرض أربعين سنة ما عرضت امرأة ما عرضت عليه مرأة قط وماته عفيف لكن واحد شاب جت فتاة وعرضت نفسها عليه وقالت هيت لك ما حد يدري بيني وبينك ساعة أنا وياك والموضوع نكتم بيننا ما أحد يدري أبدا ثم قال إني أخاف الله رب العالمين وتركها أيهم أعظم الشاب اللي أربعين سنة ما عرضت عليه امرأة ولم يزلي أو هذا الذي عرضت عليه امرأة هذا حصل عنده انتصار عند المزاحمة عند مزاحمة داعي الهوى وداعي الهدى عند مزاحمة داعي الهوى وداعي الهدى حصلت مزاحا الآن يوسف عليه السلام بين أمرين ومت... ووسائل جميع وسائل داعل الهوى متمكنة واضح يا شباب واضح يا شباب حتى الفتاة حتى الفتاة اللي يعني الزنا يعني حتى الفتاة التي عرضت عليها الزنا عرض عليها الزنا وأبد خوفا من الله تكون أعظم لا شك في يوسف عليه السلام تمكنت منه دواعي الهوى يعني من دواعي الهوى أولا يوسف عليه السلام غريب والغريب يفعل ما لا يفعله المقيم والمستوطن الأمر الثاني يوسف عليه السلام شاب والشاب متوقد الشغوة فعنده من الشغوة أكثر مما عند الكبير الحرم الأمر الثالث يوسف عليه السلام عرضت عُرِضَ عليه ولم يعرض هو فالذي عرض عليه خلاص يعني يضمن جانب المرأة يعني يضمن جانب المرأة لأن القضية عند الشباب هل ستوافق أم لا لكن إذا هي موافقة انتهى الموضوع لأن دائما يكون الرض من قبل النساء لكن هالمرأة جاته جاهزة تقول لا أبدا هي تلك ما حد يدري الأمر الرابع أن يوسف عليه السلام التي عرضت عليه نفسها ليست أي امرأة فعندها من الجمال ما تغريه وعندها من الحسب ما تحميه يعني عندها جمال وعندها حسب جمال يغري جمال يهز الرجال جمال يدعو لأن الاستمتاع بالجميلة أعظم وألف من الاستمتاع بالقبيحة الدميمة ومع ذلك مهيئة الأمر الخامس أن عندها من الحسب ما تحميه يعني صاحبة كلمة ونفوذ في الدولة فبناء عليه لا يخف لا تخف على نفسه يوسف الأمر السادس أن يوسف عليه السلام مقامه في البيت يعني ثابت وليس طارئ يعني ليس هو متسلل حتى دخل إلى البيت حتى يخاف من أن يكشف أمره لا وإنما هو مقامه أصلا في مكان إقامة العرض عليه يعني فرق بين واحد مثلا دخل البيت ولا أحد يدري وعرضت عليه لو كشف ستكون العقوبة عظيمة أنتشم مدخلك بالبيت لكن يوسف عليه السلام هذا هذا مقامه هو أصلا خادم في هذا البيت الأمر السادس أن يوسف عليه السلام والسابع المرأة غلقت الأبواب الأبواب مغلقة يعني ما في طريق مكان إقامته والأبواب مغلقة وهو المدعو والمرأة جميلة وعندها حسب ومع ذلك يوسف عليه السلام مع تمكن هذه الأسباب جميعا مع تمكن هذه الأسباب جميعا لما المرأة تقول له هيتلك يعني تهيأت وتجهزت لك يعني الآن ما بقي إلا أن يقول يوسف عليه السلام وفقت خلاص ما يمكن أدي ولو يوسف عليه السلام لو يوسف عليه السلام لا لأقدر الله وقع في الفاحشة وتاب شيء توب الله عليه لكنه لن يفوز بما فاز به بعد هذا الموقف العظيم لكن يوسف عليه السلام قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قيل إن يوسف عليه السلام يعني المراد بربي أنه الله عز وقيل أنه يعني سيده وخادمه فإن كان الله فهذا من من تمام خشيته لأنه أصلا قال معاذ الله وإن قيل إنه ربي أحسن مثواي يعني سيده هذا من تمام مرواته، من المرؤة يعني ما تقع على زوجة سيدك اللي واحد أكرمك وسكنك في بيته وتحتقى لذلك جعل النبي من من من زنا بحليلة جاره ملعون يعني الزنا بالمرأة البعيدة أخف من الزنا بحليلة الجار والزنا بالمحارم أشد وأعظم من الزنا بحليلة الجار فلذلك مع ذلك يوسف عليه السلام قال ما عاد الله فحصلت له هذه الرفعة بل أعظم من ذلك يوسف عليه السلام الآن تمكن منه داع الهواء بجميع أسبابه وتمكن منه داع الهدى وخشية الله ومراقبته ما الذي طغى ما الذي على ما الذي ارتفع إنه داعي الهدى فلما ارتفع داعي الهدى رفع الله يوسف عليه السلام فجعله على خزائن الأرض لأن العفة سبب الرفعة الرفعة وليس بشرط الرفعة أن تكون عند الناس لا الرفعة عند الله يعني بعض الناس يتوقع يعني عرض عليكم لا حداري عني أنا الآن ساكم حداري عني نقول يعني رفع عفتك سبب رفعتك في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى فأنت مجزي لا محالة فانظر ليوسف عليه السلام تمكن دواعي الهواء وداعي الهدى ومع ذلك على وارتفع داعي الهدى على وارتفع داعي الهدى إذن متى يكون الانتصار الحقيقي عند المزاحمة الانتصار الحقيقي عند المزاحمة إذا حصلت المزاحمة حصل الانتصار إما أن ينتصر داعي الهدى وإما أن ينتصر داعي الهوى لذلك جعل الله عز وجل لذلك جعل الله عز وجل السبعة المميزون يوم القيامة يعني يميزون عن سائر الخلق تجد أن عندهم من أنواع الانتصارات الشيء العظيم يعني كلها قائمة على الانتصار كلها قائم على الانتصار واضح؟ يعني الانتصار على النفس فمن ذلك يعني كل السبعة أصناف العلماء قالوا يجمعها خشية الله ومن ذلك الانتصار الانتصار يعني شاب دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله انتصر رجل قلبه معلق بالمساجد انتصر لأن الناس تعلق بالدنيا وهو تعلق بالمساجد رجلان